book 2 25 25 25 شهر مايو في المدينه في المدينه ما ستشن جانا चाहती हूं اريد ان اذهب الى محطه القطار اريد ان اذهب الى محطه القطار ما هو ايدي جانا चाहती हूं اريد ان اذهب الى المطار اريد ان اذهب الى المطار ما الشهر جانا चाहती हूं اريد ان اذهب الى وسط المدينه اريد ان اذهب الى وسط المدينه मैं स्टेशन कैसे जाऊं كيف أصل إلى محطة القطار كيف أصل إلى محطة القطار ما हवाई अड्डे कैसे जाऊं كيف أصل إلى المطار كيف أصل إلى المطار ماشاهール कैसे जाऊं كيف أصل إلى وسط المدينة كيف أصل إلى وسط المدينة؟ मुझे एक टैक्सी चाहिए أحتاج لسيارة أجرة أحتاج لسيارة أجرة मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए أحتاج لخريطة المدينة أحتاج لخريطة المدينة मुझे एक होटल चाहिए मुझे एक गाड़ी किराए पर लेनी है उदून सैारा उद्ताज सैारा ये मेरा क्रेडिट कार्ड है هنا بطاقه الائتمانيه هي ميرا لايسنس هي هنا رخصه قيادتي هنا رخصه قيادتي شهر ما देखने लायक क्या है ماذا يوجد في المدينه ليورا ماذا يوجد في المدينه ليورا आप पुराने शहर में जाइए اذهب الى المدينه القديمه اذهب الى المدينه القديمه आप शहर दर्शन कीजिए قم بجوله في المدينه قم بجوله في المدينه आप पोर्ट जाइए اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء. اظهروا مشاهدة. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. اسك الىوا اور كيا دكني لائق هي؟ ما بقيا من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك؟ मै दकिया मिनम जजीरा बिल मुशाह पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया डब्ल्यू पर जाइए